ب س م ا ل ل ه النابلسي ر ح م ل ر ح ي م ف ل ا ا للعلوم ا ل ك ت ا ب ب ا ل ح ق ق م ص د ا ل م ا ب ي ن ه و أ ن ز ل ا ل ت و ر ا ة و ا ل إ ن ج ي ل من قبل هدى للناس, وب... هدى للناس وانزل الفرقاط إ ن الذين كفروا بايات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام لا ل ا في س م ا ء ه و الذي ي ص و ر ك م في ا ل أ ر ح ا م كيف شاء ل ا إ ل ه إ ل ا ا هو ل ع ز ز ي ا ل ح ك ي م هو ا ل ذ ي أ ن ز ل عليك ا ل ك ت ا ب م ن ه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 والراسخون في العلم يقولون آ م ن ا به كل من عند ربنا وما يذكر إ ل ا أ و ل و ا ل أ ل ب ا ب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إ ذ هديتنا و ه د لنا من لدنك ر ح م ة إ ن ك أ ن ت الوهاب ربنا لا ت ز ق قلوبنا بعد إ ذ هديتنا وهب لنا من لدنك ر ح م إ ن ك أ ن ت الوهاب ربنا إ ن ك جامع الناس اليوم لا ريب فيه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 وبئس المهاد قد كان لهم آ ي ه في فئتين التقتا فئه تقاتل في سبيل الله واخرى كافره ترونهم مثليهم راي العين والله يؤيد بنصره من يشاء ان في ذلك العبره لاولي ا ل ل ب ا زين للناس موسوعه ا النابلسي المقنطرة و ا ا للعلوم ا م م ة ن ذ الاسلاميه ة ن موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ا س ل ا م ج ن ا ت تجري م ن ت ح ت ه الله ا ا ر خ ا ل د ي ن فيها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 لا إ ل ه إ ل ا هو ا ل ع ز ي ز ا ل ح ك ي م إن ا ل دعويه ي ن ن د الله الإسلام م ا اختلف ل ذ ن من أوتوا الكتاب إلا من بعد ما ا بعد ج ء م العلم ب غ ي بينهم ومن ك ف ر ب آ ي ه ذات مضمون اجتماعي فان حجوك فقل اسلمت وجهي لله ومن اتبعك وقل للذين اوتوا الكتاب والامين اسلمتم فان اسلموا فقد اهتدوا وان تولوا فانما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إ ن الذين ي ف ر و ن ب آ ي ا ت الله ويقتلون, ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون ي ق ت ل و ن الذين ي أ م ر و ن ب ا ل ق ص ط من الناس فبشرهم بعذاب أ ل ي م أ و ل ئ ك الذين ح ب ط ت اعمالهم في الدنيا و ا ل آ خ ر ة و شركه م من الهدى شركه دعويه غير ربحيه ذ ا ب مضمون اجتماعي ح ك م بينهم ثم ث م ت و ل فريق منهم و ه ع ه ا ل ن ذلك ب أ ن ه م ق ا ل و ا ل م ت م س ن ا ل ن ا ر إ ل ا أ ي ا م ا معدودات وغرهم ف ي د ي ن ه م م ا ا ك ن و ا ي ف ت ر و ن فكيف إذا ج م ع ن ا ه م النابلسي للعلوم الاسلاميه ا ه م م ا ل ك الله م ك ت ا ل م ل ح س ن تشاء وتنزع الملك وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء و ت د ل من تشاء بيدك الخير إ ن ك على كل شيء قدير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 يفعل ذلك ف ل ي س م ن ا ل ل ه ب ش ي ء إ ل ا ل ت ق و م ن ه م ت ا ويحذركم ا ل ل ه ن ف س ه و ي ح ذ ر ك م الله ن ف س ه و إ ل ل ى ا ل ه ا ل م ص ي ر قل إ ن ت خ ف و ا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في أو ت ب ل ه ي ع ل م ه ا ل ل ه و ي ع ل م م ا في ا ل س م ا و ا ت و م ا في الله أ ر ض و ا ل ع ل ى كل شيء قدير ي و م تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء ت و د لو أ ن بينها وبينه وبينه امدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد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 واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها, وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا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 م و ك د ع ا زكرياء ر ب ه ق النابلسي رب ن للعلوم ا ل ا س ل ا م ي ة طيبة طيبة إنك سميع ا ل د ع ا ء فنادته ا ل م ل ا ئ ك ة وهو قائم يصلي في المحراب أ ن ان ل ل ه أ الله يبشرك ب ي ح ي ا مصدقا بكلمه من الله وسيدا, وسيدا وحصورا ونبيئا من الصالحين قال رب ي أ ن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر و ا م ر أ ت ي عاقر قال كذلك الله يخلق الله يفعل ما يشاء قال رب ي ج ع ل لي آ ي ة قال آ ي س ك أ ل ا ت ك ل م ا ل ن ا س ث ل ا ث ة أ ي ا م إ ل ا ر م ز ا ل ا ربك ك ث ي ر ا و س ب ح ب ا ل ع ش ي و ا ل ب ك ا ء ا قالت ا ل م ل ا ئ ك ة يا مريم إ ن الله ا ل ص ف ا ك وطهرك و ا ل ص ف ا ك على نساء العالمين يا مريم ق م ت ي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أ ن ب ا ء الغيب م ك و ل د ي ه م إذ النابلسي ق و أ ق ل م م ك للعلوم م الاسلاميه يختصمون ل ئ ك ة يا ر م إن الله يبشرك بكلمة منه.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 قال كذلك الله يخلق ما يشاء الله كذلك موسوعه ا يشاء النابلسي ل ل ا ل و م ا ل ا س ل ا م ي ن موسوعه النابلسي ي أ للعلوم من الاسلاميه ط ي ن ك ر فأنفخ ف ي فيكون ط اسماء ب إ الله وأبرئ الحسنى أ والأبر ك م و س ي الموتى ب إ ا ل ل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 و ج ئ ت ك م بآيات من ربكم ا ت من ف ق و ا الله و ط ي ع ه النابلسي ف ا ع ب د و ه ه ذ ا ص ر ا ط م س ت ق ي م ف ي ه حس ع ي س ى م ن ه م ا ل ك ف ر قال م ن أ ن ص ا ر ي إ ل ى ا ل ل ه ق ا ل ا ل ح و ا أنصار الله ر ي و ن نحن آ م ن الاسلاميه ب ا ل ه و ش م م و ن ن ب ب م ا أ ن ز و ت و ع ه ا ل ن ا ا ل س ي للعلوم ا ومكر, ومكر ا ل ل ه و ا ل ل ه خير ا ل م ا ك ر ي ن قال الله يا عيسى إ ن ي متوفيك ورافعك إ ل ي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل... وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة ثم إ ل ي نرجعكم ف أ ح ك م بينكم في ما كنتم فيه تختلفون ف أ م ا الذين كفروا فاعذبهم عذابا شديدا في الدنيا و ا ل آ خ ر ة وما لهم من ناصرين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 فيكون الحق من ربك فلا تكن و من المنتظرين ح ق ربك فلا ك ن من ن م ا ل فمن حجك ا فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل, فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءنا و ن س ا ر ك م و أ ن ف س ه ا ل فنجعل ه ع ل ى ا ل ك ا ذ ب ي ن إن ه ذ ا ل ه و القصص ا ل ح ق ي ه ذ ا الله و إ ن اجتماعي ل ل ه ل ز ز الحكيم فإن ت و و ل اذ فإن ف الله ا عليم ل ي م ب س د قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم ان لا الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا ش ه د و ا باننا مسلمون يا أنا الكتاب ل م ت ح ا ج و ن في إ ب ر ا ه ي م م و ا أ ن ز ل ت ا ل و و ر ا ت ا ل إ ن ج ي للعلوم إ ا من ب د ه ف ا ت ع ق ل ن ه ت ه ا ل ا ء حاججتم فيما ل ك م علم فلم به ت ح ا ج و ن ف ي م ا ل ي س ل ك ه والله موسوعه النابلسي م و للعلوم الاسلاميه نصرانيا اسماء الله ا الحسنى أ و ل ل ا ا ن س ب ب إ ر ا ه ي النابلسي ذ ي و ا و ا للعلوم ن الاسلاميه اسماء ن الله و ن الحسنى ي يا أهل الكتاب أهل ل م ت ك ف ر و ن بآيات الله و أ ت ت ش ه د و ن ي ا ل ل ك ت ا ب ل م ت ل ب س و ن ا ل ح ق ب ا ل ب ا ط ل و ت ت ك م و ن ا ل ح ق ا س ل ا م تعلمون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 ا ل ه د ان ل ل ه أ يؤتى أحد مثل م الفضل م ث ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم ا أو عند إن قل ل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء ا ر ك ه ا ل ل ه ي ؤ د إ للخدمات ي ك إن ا ع ل ي ه ق ا ن ي ه ذلك ب أ ن ه م قالوا ليس علينا في الامين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أ و ف ى بعده واتقى فان الله يحب المتقين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 ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكمه والنبوءه ثم, ثم يقول للناس كونوا عباد ا لي من دون الله ولكن, ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون و ب موسوعه ا كنتم ت د ن النابلسي يأمركم أن تتخذوا ا م ل ل ا ا ئ ك ة و ب ب ي ن أ ر للعلوم د إذ أنتم م س م ن وإذ أ خ الاسلاميه ل ه م ث ق ن ا ك من كتاب و ح ك م ة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن قال ا ق ر ر ت م و أ خ ذ ت م على ذلكم اصري قالوا أ ق ر ر ن ا ق ا ل ف ش ه د و وأنا شركه د ع و م ه غ ي ل ر ب ح د ه ذات م ض م و ل ئ ك ه م ا ل ف ا س ق و ن ف موسوعه النابلسي ل ه أ ل م من ف للعلوم الاسلاميه و و ا آ م ن ا ء الله و م الحسنى أ ن ز علينا وما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 الله لا يهدي ق و موسوعه الظالمين ل ك جزاؤهم ل ي ا ل ع ن ة ا ل ل ه والملائكة و ا ا ل ن س أ ج م ع ي ن خ ا للعلوم د ي فيها ن ا خ د ي فيها لا يخفف ن لا الاسلاميه ع ذ ب ه ن ر و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 وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أ ح د ه م ملء ا ل أ ر ض ذ ا ب ا ولو افتدى به أ و ل ئ ك لهم عذاب أ ل ي م وما لهم من ناصرين لا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 إ ل ا ما حرم إ س ر ا ئ ي ل على نفسه من قبل أ ن تنزل التوراه قل ف أ ت و ا بالتوراه فاتلوها إ ن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فاولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا مله ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين إ ن أ و ل بيت ب ع ل ل ن ا س ا ل ل ذ ي ببكه مباركا وهدى للعالمين فيه ايات بينات مقام ابراهيم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 ف ر ي ق ان إن تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب اردوكم بعد إ ي م ا ن ك م كافرين وكيف تكفرون و أ ن ت م تتلى عليكم ايات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إ ل ى صراط مستقيم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 ولتكن موسوعه ن ك م أمة ي د ع ن إلى ل ا خ ي ي أ م م ر و ن ب ا ل ر و و ف ي ن و ن عن النابلسي م ك ر و للعلوم و ن ت الاسلاميه ا ي ن و يوم طبيض ش ج و ه وتسود الهدى شركه دعويه هم أ ك ف ر ت م ب ع د إ ي ه ذات م ف م و ن اجتماعي الذين موسوعه م رحمة ففي ا ل ل ه هم ف ي ه ا خ ا ل د و ن س ي ا للعلوم ه نتلوها ي ك بالحق الاسلاميه ل ل ه يريد ع ل ن و ل ل ا في ا س م ا و ا ت و م ا في ا ل أ ر ض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 وباؤوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنه ذلك بانهم كانوا يكفرون ب آ ي ا ت الله ويقتلون, ويقتلون الانبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أ ه ل الكتاب أ م ه ق ا ئ م ة ي د ل و ن ايات الله اناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم ا ل آ خ ر و ي أ م ر و ن بالمعروف وينهون عن المنكر وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات و أ و ل ئ ك من الصالحين وما تفعلوا من خير ف إ ن الله وما تفعلوا من خير ليسوا سواء من أ ه ل الكتاب أ م ه قال ي ؤ موسوعه ن ن ب و النابلسي م ر للعلوم الاسلاميه ن فلن ا س م ا و الله عليم ب ا ل م ت ق ي ن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 كمثل ريح فيها سر اصابت ح ر ف قوم ظلموا أ ن ف س ه م ف ع ل ك ت وما ظلمهم الله ولكن أ ن ف س ه م يظلمون يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا لا تتخذوا بطانه من دونكم لا ي أ د و ن ك م خبالا ودوا ا ما عنتم وادوا قد بدت البغضاء من أ ف و ا ه ه م وما, وما تخفي صدورهم أ ك ب ر قد بينا لكم ا ل آ ي ا ت إ ن كنتم تعقلون هنتم أ أ و ل ئ ك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله قالوا آمنا واذا َ ل َُ و ك م ْ قالوا َُ آ م َ ن َّ ا و َ إ ِ ذ َ ا خلوا ََ عبدوا عليكم َُُْ ا ل ْ أ َ ن َ ا م ِ ل َ من َِ الغير َْْ قل ُْ موتوا ُ بغيظكم َُْْ إ ِ ن َّ الله ََّ عليم ٌَِ بذات َِ الصدور ُُِّ إ ِ ن ْ تمسسكم َُْْ ح َ س َ ن َ ة ٌ ت َ س ؤ ه م وان تصبكم سيئه يفرحوا بها وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ان الله بما يعملون محيط ا وإذ غ موسوعه ا ل م م ؤ ن ي ن م ق ا ع ب ل ل ق س ا ل و ا ل ل ه س م ي ع ع ل ي م إذ هم الاسلاميه ط ئ ف ف ت ت ا ن منكم أن و ا وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد ع ى الله المؤمنون فليتوكل ل و نصركم الله ببدر و أ ن ت م أ ذ ل ه فاتقوا, فاتقوا الله لعلكم تشكرون اذ تقولوا للمؤمنين اليكفيكم أ ن يمدكم ربكم بثلاثه ب ث م و س و ع ل النابلسي للعلوم ك ف و ل م ا س ل ا م ي ه ا ل م ل ا ئ ك ة م س و م ي ن وما ج ع ل ه ا ل ل ه إ ل ا ب ش ر ل ك م وما ج ع ل ا ل ل ه إ ل ا بشرى لكم و ل ت م ن قلوبكم به ا ا ل ل ا عند ا ل ا ل م ي ق ى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 ويعذب م ن يشاء و ا ل ل ه غ ف و ر رحيم يا أ ي ه ا ا ل ذ ي ن آ م ن و ا لا ت أ ك ل و ا ا للعلوم ر ا بعافا مضاعفا واتقوا ل ل ه ا ل ا ا ل ن ا ر ا ل ت ي أعدت واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون ولا يرى اله مغفره من ربكم وجنه ما اغفر السماوات والارض وازكى للمستقيم الذي نعم الذين بقوات الذين السراء والضراء والكاظمين الغيب كاطين الغيظ والعافيه علي الناس ف ا ج و الى مغفره من ر ب ك وجنه عرضها السماوات والارض موجه للمتقين الذين ينفقون الذين في السراء والضراء والكاظمين ا ل غ ي ب والكاذبين الغيظ والعاصي م ا منا من والمرض يحب المحسنين والذين إ ذ ا ف ا ل و ا ف ا ح ش ة أ و ظلموا ا ل ز م ت ه ذ ك ر الله ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يغفروا الذنوب الا الله و ل ن يصروا على ما اطعته واغفر ل و ن اولئك جزاءهم مغفرات من ربهم وجمله وجمعناه تجريم فاحسن ا ل أ م ه ا ر خالدين فيها ونعم أ ج ر العاقلين قد خلتم و ق ب ل ك م سنن فسيروا في ا ل أ ر ض قلبه ك ل ف كان عاقبه المكذبين هذا الناس يملل ولن م تهم ينفقكم قرح فقد مد س القوم قرح 「私の手を借りてくれたのは私の手を借りてくれたのは私の手を借りてくれたのは私の手を借りてくれたのは私の手を借りてくれたのは私の手を借り وينحك الله الذي ماله ومحق الكافرين من حسبكم أ م ن فادخلوا الجنه وجملا واعلموا الله ولو كنا يعلم الله الذي نجعل دينكم ن ي ع ل م ويعلم, ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنوا ن لو م نلتقي القدر انت القوا فقدت لقد رايكم هو انتم تذوبون س م ا م محمد الا رسول قد خلت من قبره خشن افان سارقص لو انقلبتم على اعقابكم ومن ََ ل قد بعد واحده ف ل ي ظ َ م الله ََّ شيئا وسيجد الله َُّ الشاكرين َ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 وفمك في الشاكرين وتايز من ا نبي ان قتل معه للديون كثير فلا مال لما اصابهم في سبيل الله و ن ا يضعه وما اتكال والله يحب الصابرين والله و ح ب الصابرين وما كان قوله الا أ انقذه ربنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسعافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فاتنهم الله س و ا د الدنيا وحسن سؤال ا ل ا خ ر ة والله يحب ا ل م ؤ م ي ن يا أ ي ه ا الذين امنوا ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم, يردوكم على اعقابكم فتنقلبوا الخاسرين وخير ا ل ن ا ق <تصفيق> ل ي 「こころのおかげでございま م ومنكم ل ه حتى إذا ت و ل ه ا من منكم يريد ا ل د ن ي ا ومنكم ومنكم يريد ا ل آ خ ر ة ثم صرفتم عنهم ليبديلكم ولقد ع و ا عنهم ك م والبعض ذو ص ب م عليكم م ا س و ع و النابلسي للعلوم الاسلاميه د موسوعه ل النابلسي خاتكم و ا خادكم ل ن ل ع ل ي ك م الاسلاميه ب ا أمنكم ل وطائفة قد م م أن تسوم يظنون بالله يظنون بالله بجرى الخلق ظن الجاهل يقولون هل لنا من ا ل أ م ر إلا شيء ق ل م ن ا ا ل أ م ر كله لله يخطون في اعفسهم ما لا يبدون له يقولون لو كان لنا من ا ل أ م ر شيء لاخذنا له قل لو كنتم في بيوتكم وضرب الذين بي كتب عليهم القوم الى مراجعين ليبتل ي الله ما في صدوركم وينحص ما في قلوبكم والله عظيم بذا في الصدور ان الذين تولوا منكم يوم ا ل تقى الجمعان انما اتزلتهم ا ل ش ي ط ا طالوا ببعض كفروا. ولقد الله, ولقد الله, عنهم إن الله حليل يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض, كانوا إذا ضربوا في الأرض او كانوا هزا لو كانوا عندنا ما م ا ت ولئن ا وما ق ت و ا ا ا ليجعل ل قتلتم في سبيل الله او مثل مخبرهم من الله ورحمه خير لا تجلى ن ولئن متم او كفرتم فالى الله ت ح ص ر و ن فبما رحمه من الله مثلت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من قولك ف ا و ف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامل فاذا اعطيت فتوكل على الله إن ا ل ل ه يحب النابلسي للعلوم الاسلاميه وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليترك ل ل م ؤ م ن و ن وما كان لنبي أ ايها ومن يغفر يات بما اضلى وما القيامه ثم توفى كل نصر ما كسبت لهم لا يظلمون اتمنى ان تدع رضوان الله كمن ج أ ء ب س خ ب من الله وفقده جهنم و ذ ئ ت ان يطير ربك ي و قمر عند الله والله يطير بما يعملون لقد دعنا الله على المؤمنين ايضا فيهم رسولا من انفسهم ي ك ل و يكلو عليهم آ ي ا ت عن ي ه موسوعه م النابلسي ك ت ل للعلوم ا الاسلاميه اصابتهم مصيدة اصابتهم وقد ن هذا ن ع بأنفسكم لفضيله الدكتور م ل ل ه راتب ا ل ن ا ل م ؤ م ن ي ن ويا يوم الذين ناطقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله في سبيل الله اود صغور قالوا لهم على القتال المثل اعلاكم غرد الكفر م يومئذ ا ل اقرب منهم للايمان يقولون لافواههم ما ليس في قلوبهم والله اعلم بما يكفر الذين ا ق موسوعه ا و النابلسي ق للعلوم ن ن أ ف الاسلاميه م و ت د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 ان لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمه من الله وفضل وأن الله, وان الله لا يضيع اجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح الذين أحسنوا م ن ه م و ا ت ق و ا أجر ع ظ ي ه النابلسي للعلوم الاسلاميه اسماء الله و ا حسبنا ل و ن ا م ا ل و ك ي ل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 ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى حتى ميز ا ل خ ب ي ث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء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 ونقول ذ و ق عذاب الحريق ذلك بما قدمت أ ي د ي ك م و أ ن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إ ن الله عهد إ ل ي ن ا ا لا نؤمن لرسول حتى ي ت ي ن ا بقربان ت أ ك ل ه النار قل قد جاء جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي, وبالذي قلتم فلم قتلتموهم ان كنتم صادقين فان كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا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 وما ا ل ح ي ا ة الدنيا إ ل ا متاع الغرور ل ت ب ل غ ن في أ م و ا ل ك م و أ ن ف س ك م ولاتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم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 ف ن ب د و ا وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا يحسبن الذين يفرحون بما أ س و ا ويحبون أ ن يحمدوا بما, بما لم ي ف ع ل و ا فلا تحسبنهم بمفازه من العذاب ولهم عذاب اليم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 ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا وتوفنا مع ا ل أ ب ر ا ر ربنا و اتنا ما وعدتنا ع ل ى رسلك ولا تخزنا يوم ا ل ق ي ا م ة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 بعضكم من ب ع ض فالذين هاجروا و أ خ ر ج و ا من ديارهم و ا و د و ا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا ل ه كفرن عنهم سيئاتهم و ل أ د خ ل ن ه م جنات جنات تجري من تحتها الانهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لاغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع ثم م أ و ا ه م جهنم وبئس المهاد لكن الذي نتقوا ا ربهم لهم جنات تجري من تحتها ا ل أ ن ا ر تجري من تحتها ا ل أ ن ا ر خالدين في لا نزلا من عند الله وما عند الله خير لله م و من أ ه ل ا ل ك ت ا ب ل م ن ي ؤ م ن ب ا للعلوم ه وما أنزل ل ه ي ا ا ل ل ه م ا س ل ل ا أ م ي ا شركه م إن ا ل ل ه سريع الحساب ي ا أ ي ه ا ا ل ذ ي ن ن آ م و ر ر ب و ا و ذ ا ب م و ا و ن ا و ا ا ت ق و ا الله ل ع ل تفلحون ك م